اكتب المبلغ اللي انت عايزه اي مبلغ هتكتبه مهما كان انا هدوله المحاور مسك دفتر الشيكات ومسك القلم ومسكهم زي المبهوط يعني بدا يعرق بدا يتردد بدا يتر طب هو هيعمل ايه وفي الاخر ما جرؤش ان هو يعمل الموضوع ده ورجع له دفتر الشيكات والقلم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 اللي في البوخاري ده يا جماعه يتحقق في عمرنا ده اهو اللي احنا عايشينه والا مش عايزين ننتظر يوم القيامه مش عايزين نيجي يوم القيامه ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا لما يجي يقولوا لهم انورونا نقتبس من نوركم عايزين شويه نور نعدي من على السراب ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا ارجعوا الدنيا خلاص انتهت مش عايزين ننتظر يا جماعه انا عايز اكلمكم الليله في موضوع خطير جدا المره دي هننخلع شويه من سلسله على فين شباب لان الموضوع ممكن يهم الكبار اكتر هيهم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 انت ليه ما بتطلعش زكاه مالك انت ليه زكاه الذهب والاساور والسلاسل وطقم الذهب اللي في الدولاب بتاعك ما بتطلعهاش انت ليه زكاه المال اللي عندك والفلوس والتجارات اللي عندك ما بتطلعهاش انت ليه زكاه المواشي اللي ربنا ادها لك ما بتطلعهاش ليه يا جماعه ليه ما زكاة زكاة المال ليه المجتمع بتاعنا معظمه ما بيطلعش زكاه المال انا عايز احذر كل واحد ما بيطلعش زكاه المال الليلة خدوا بالكم الموضوع في غايه الخطوره ويعلم الله انا بقول الكلام ده وانا مستشعر خطوره الامر ده قد ايه على كل واحده ما بيزكيش واحدة في المجتمع بتاعنا ما بتطلعش زكاه اصلا في زكاه ولا في زكاه كام واحده ما احنا شفناها الناس بتاكل من الزباله والنتيجه يوم القيامه الفقير هيصبر على الفقر يوم ان شاء في الاخره ولكن ده هيحصل له انا عايز اكلمكم ده هيحصل له ايه هيحصل له ايه في كل حاجه منع الزكاه هيحصل له ايه في الدنيا تاجر ممكن يقول لك دي فلوسي انت عايز مني ايه انتوا عايزين مني ايه دي فلوسي انا مين اللي ياخد مني فلوسي انتوا عايزين واحد كان احد اخواننا الدعاء بيحسب زكاته فبعد ما طلع الحاجات الثابته والاصول الحاجات اللي ما فيهاش زكاه حسب له اللي عليه زكاه قال ال مليون يعني زكاته مليون جنيه قال له انت عايز نطلع مليون جنيه قال له ربنا يديك 40 مليون وزيهم حاجات على عليهاش ممكن اكتر منهم كمان ومش عايز تدي لربنا مليون جنيه يستاهل ايه ده اللي ما بيطلعش كان في تاجر في وكاله البلح كان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 و اديته ذهب و اديته بس ما رضاش يديني ما رضاش يد الربنا من الكنوز ما انما مفاتحه لا تنؤ بالعصبه الى القوه للانسان كل ما المال بيزيد في ايديه بيطمع اكتر ويبخل على ربه اكتر ليه يا جماعه ده ربنا بيقول سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة صحاب البخاري اهو انا حاطط لكم قدامي دلوقتي صحاب البخاري احاديث مسلم انا حاطط لكم قدامي دلوقتي الدين الدين يا جماعه قدامنا ربنا سبحانه وتعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة لما الادي نزلت من ضمن ما نزلت يوم اللي بيمنعوا زكاته صحيح البخاري الحديث اهو من منع من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة ماله فلوسه اطيانه ذهبه اقم الذهب بتاعتها والالباس والاساور والفضه مثل له ماله يوم القيامه شجاعا له لوزبيبتان فياخذ بله مزتي فياخذ بله مزتي فيقول له انا مالك انا كنزك ياخذ بله مزتي الهزمتين يا جماعه اللي هم عارفين العظمتين دول عارفين لما يجي وحش يفترس غزاله يقوم ماسكها بانابه من الحتتين ده هم وبرده قالوا ان هو لحم الوش اللي هو اللحم اللي بيغطي الاكل اللي بيتمضغ بالاسنان الهزمتين ده هم اللي هو زي مركال المال اللي اللي كان المفروض يديه لليتيم وللفقير وللمسكين الشجاع الاقرع ده اللي هو تعبان سموه شجاع لانه ممكن لو دخل عليه فارس بحصان يقف في وشه وينفث السم في وشه ما بيهمهوش حد قمه الشجاع قمه الاقداد شجاع اقرع قال لك اقرع الانسان الاقرع اللي ملوش شعر التعبان اللي له شعر اللي هو التعبان اللي عجس وكبر التعبان اللي ملوش شعر اللي لسه بشباب وبصحته ده اللي عارف التعبين واعمار التعبين شجاع اقرع وفي بعض الناس من كتر السم اللي في جسمه فانسلخ جلد رأسه شجاع أقرع له ذبيبتين يا إما نقطتين سود هنا يا إما قالوا له نابين عشان يغرزهم من اهو فياخذ بلهزمتي ده في صحيح البخاري يا جماعه ثم يقول انا ماله انا كنزك انا فلوسك اهي انا كنزك اهو انا طقم الدحم اللي مرططيش تطلعيها اهي اهي في صحيح مسلم باق الروايه ان هو يبدا يقطع في جسم عضو عضو يبدا ينضخ في جسم عضو عضو في صحيح مسلم يقطعه حتت يفرمه يفرمه شفته قبل كده وحش كل كائن من الكائنات اللي افتراسها يعمل في كده اهو قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها مين اللي بيكنز يعني ايه بيكنز يعني فهمنا معنى الكلمه اللي بيكنز ان ما طلعش الزكاه كل ما المال مهما ذات ما طلعش بيطلع فيه زكاه ما هوش كنز الكنز المال اللي ما بيطلعش زكاته والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل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 7000 سنه يوم القيامه من اول الاخرعذاب منع الزكاه بيتعذب في دنيته بيتعذب في قبره بيتعذب يوم الايامة بيتعذب على